وَبَشّر الذيينَ آمَنُوا أن لَم قَدَمَ صدَقٍ عندَ رَبّهِم قَاكَافِرونَ إِ هذاَا لَ سَاحِرُ مُبين إِ رَبَّكُم اللهَّهُ الذي خَلَقَ السَّمواتِ وَْأَْرضَ فيِي سِتَّةِأَ مِ ثمَُّ سْتَوَى عَ العْش يدبر الأمر مَا من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِصْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كانوا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 يهدينهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وَاخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَفَضِّيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ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 وَيَعبُدُونَ مِنْ دُون اللهِ مَا لا يَظُُّهُم وَلَا فَعهُم وَيَقُون وَيَقولُونَهاءُ لائِشُ فَعَاءُونَ عِن دَو اللهَّ قُلْأَتُ نَبِّئونَ اللهَّه بِمَا لَا يَعْلَم فيِي السَّمواتِ وَلَا فِيأَرغ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 وَظَنّوا أَنَّهُمْ أُحيِطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الحق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 انما مثل الحياه الدنيا كما إن انزلناه من السماء كما إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى حتى إذَا أَخَذَتِ الأأَرضُ زُقُْ فَهَا وَزَّيَنَة وَظَّ أَهلُهَا أنهُ قادِرونَ عَلَهَا وَظََّ أَهلُه أنهُ قادِرونَ عَلَهَاأَتهَا أَمرونَ لَيلًا أَونَهَا راق أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنب الأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط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 مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ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 قُمَرزُقُكُمْ من مَِ من السَّماءِ وَالأَرضئًا مَ يملِلكُ السَّم وَأَبصَار وَمَي يُخْرِرج الحََّ مِنَ المَييت وَمَيْ يُخرجُ الحََّ مِنَ المَييتِ وَيُخْرِج المَيتَ مِن الحَي وَمَي يدَبِّر الأمْرَ فَسَقولُونَ الله. فَقُلْ أَفَل تَ التَّقُون فَذَلِكُمُ اللهَّهُ رَبّكُم الحَُّ فمَاذا بعددَ الحَّ إ الضَّلَ فَأَ تُصَْفون كَذَلِكَ حَّت كلَلمَةُ رَبِّكَ علىَّينَ فَسقُ أنهُ لا يؤمنِنون. قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَاءَكُمْ مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا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 وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُل فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 وَودَا خصِيرَ الذيينَ كَذَّبُ بِلِق إلهِ وَمَا كانوا محُهتَدين وَإِنَّا نُرِيًاَّكَ بَعضًا الذيينَعيدهُم أَونَةَ وَفَّيَكَ فَإلَن مَجعُهُم فَإلَنَا مَجعُهُم ثمَُّ اللهَّهُ شَهيدٌ على ماَا يَفعلون.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 ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسر ندامه لما راوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون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 يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى, ورحمة وهدى ورحمة للمؤمنين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 وَمَا يَعزُبُ عَ رَبِّكَ مِم مِثْقَاال ذََّةم فِيأَرْرضِ وَلَا فيِي السَّماءِ وَلَا أَصغَر وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكبَرَ إِلَّ فيِي كِتَابٍ مُبين أَل إِ أَْلََا أَلَِّ ل خَوْفٌُ عَلَيهِم وَلهُم يَحْزَنون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 مَن نُذِقَهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إذ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ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 فَإِن تَوَّتُم فَمَا سَأْلتُكُم مِن أَجرٍ إن أَجرِيَ إِللاا عَى اللهَِّ وَأمِرْتُ أن أَكُونَ مِنَ المُسلْلِمين فَكَذَّبُهُ فَنَجَّنَاهُ مَم مَّعَهُ فِيفُللكِ وَجَعَناَاهُم خَلَائ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 تَجَاؤُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نُطْبِعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ثَُّ بَعَثْنَ مِن بَعْدِهِم مُ سَوهَونَ إِلَ فِعَعونَ وَمَلَهِ بِآياتََِا فَسْتَكْ بَرُوا فَسْتَكْ ضَرُوا وَكَانوا قَوْمًَا مُجرمِين فَلََّا جَأَهُمُ الْ الحَقُّ مِن عنذِنَ قالَاوا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 فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق اللَّهُ الحق بكلماته ولو كره المجرمون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 وَجَاوزْنابِبَنِي إسْرَلَ البَحْرَ فَأتْ بَعهُم فِي العْون وَجُنُودُهُ بَغْيَ وَعددوَى حتىَ إذَا أَدََكَهُ الْ الغََقُ قَا آمَنتُأَهُ ل إِلَهَا إِللا الذي آمَنَتْ بِهبَنوا إسْر إلَ وَأَنَ منِنَْ المُسلمِين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 كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُجِّلُ الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ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 وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْياَا أَُهَ سُقَدجَ أَكُمُ الْ الحَقُّ مِر رَبِّكُم فَمَهتَدَ فَإِنماَا فمن فإنما يَهتَدَفْسِ فَمَنهتَدَ فَإَِّ ماَا يَهتَدَِفْسِهِ وَمَو ظََّ فَإِماَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَ عَلَيكُم بِوكيل.